إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُزُفِّ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يَعْقِلُونَ